and interpretation Mike, our colleague Khalid al -Dekir, will join you for sign language Assalamu <laughs> alaikum alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu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 ما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوه فإن تقوى الله هي الوسيلة إلى كل خير في هذه الدار وفي دار القرار أيها المسلمون فوضوا, فوضوا أموركم كلها إلى الله وتوكلوا عليه فمن توكل عليه فمن توكل على الله كفاه وبلغه جنته ورضاه واعمل بالاسباب التي ارشد اليها الشرع الحكيم والاسباب التي علمت بالتجاره بالمباحه الصحيحه فمن حكم الشرع باموره كلها كان من المفلحين ومن اعرض عن كتاب الله ومن اعرض عن كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم كان من الخاسرين عباد الله إن ربكم تقدست أسماؤه إن ربكم تقدست أسماؤه قد كتب المقادير وقضى الأمور قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف, خمسين ألف سنة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وراه مسلم والترمذي والله تعالى, والله تعالى يفعل ما يشاء له القدرة التامة والمشيئة النافذه والحكمة البالغة والعلم المحيط والرحمة العامة الخلق خلقه والأمر كله راجع إليه لا يسال عما يفعل وهم يسالون لقد اراد الله لقد أراد الله تعالى ان تكون هذه الحياه الدنيا جامعه بين الخير والشر وان يكون هذا الخلق المشاهد جار على سنن اوجدها الله باقيه الى اجل مسمى قدر الله تعالى فادر الله تعالى في هذا الوجود الحياة والموت والمحبوب والمكروه والخير والشر والفرح والسرور والحزن والهموم والصحة والمرض والعافية والبلاء والطاعة والمعصية والكرب والفرج والعسر واليسر والكمال والنقص والعجز والكيس ليعلم الخلق أن لهذا الكون إلها عظيما متصفا بصفات الكمال كلها منزها عن صفات النقص ليعبدوه لا يشيكون به شيئا وليرغبوا إليه سبحانه في طلب كل خير في الدنيا والآخرة وليستعيدوا بربهم ليصرف عنهم وليستعيدوا بربهم من كل سوء ليصرف عنهم كل شر في الدنيا والآخرة فإن الرب تبارك وتعالى هو القادر على ذلك كله قال الله تعالى ويرسسك الله بغض فلا كاشب له إلاه ويردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من ييردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ومن يتصور ومن يتصور ومن يتصور, ومن يتصور أي أي أو يظن أن هذا الكون المشاهد يمكن أن يتحقق فيه الخير بدون أن يوجد شر في الوجود فقد تصور ما لا يكون وظن ما لا يتحقق وجوده لأن هذا الكون المشاهد لو وجد فيه خير وطاعة من غير وقوع شر ومكروه لكان وجودا وكونا آخر له سنن أخرى وأسباب أخرى والله على كل شيء قدير وعما في فالخير الخالص كله وأما في الآخرة فالخير الخالص كله والنعيم كله في الجنة والشر كله بحذافيره والعذاب بأنواعه في النار فمن دخل الجنة لم يحزن ولم يندم على ما فاته من الدنيا ولا يتحسر على ما أصابه من المصائب ومن دخل النار لم ينفعه ما جملا ومن دخل النار لم ينفعه ما جمع له في الدنيا من المسرات عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغه ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك من نعيم قط فيقول لا والله يا رب ما مر نعيم قط ويؤتى بأشد الناس بؤسا منها من أهل الجنة فيصبغ صبغة بالجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك من شده قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط؟ ولا رأيت شدة قط؟ رواه مسلم ومع, ومع ما جبيرت عليه الدنيا من الكدر وما قدر فيها من النصائب والمكاره فالإيمان والإسلام ضامن لصاحبه حسن العاقبه وخير المال والمنقلب بزياده النعم والثواب على الشكر وبتكفير السيئات والثواب على الصبر عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 ذو العرش المجيد فعال لما يريد فمن ابتني بشيء من ذلك فليصبر وليحتسب وليتداوى بما أباح الله له من الأسباب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد وهو الهرم رواه أبو داود والترمذي من حديث اسامه بن شريك رضي الله عنه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداوى ولا تداوى بالحرام رواه أبو داود والدعاء ينفع الله به مما نزل ومما لم ينزل وهو من الأسباب الجالبة لكل خير والدافعة لكل شر قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقد عرف الناس وقد عرف الناس أمراضا إذا شاء الله وقد عرف الناس أمراضا إذا شاء الله انتقلت من المريض إلى الصحيح بإذن الله وقد كان أهل الجاهلية يعتقدون أن هذه الأمراض تعدي بطبعها وفتنتقل بذاتها من المريض إلى الصحيح فيعدي المريض الصحيح بالمخالطة والملاقاة لا محالة فابطل الله اعتقاد أهل الجاهلية وأخر النبي وأخضر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا عدوى والنفي أبلغ من النهي في إبطال العدوى عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر رواه البخاري ومسلم والطيرة هي التشاؤم هي التشاؤم بمر بمرئي أو مسموع وهي من أعمال المشركين في الجاهلية فقد كانوا يتشاؤمون بالطهور في اتجاه طيرانها وبأصواتها ويتشاؤمون ببعض الأيام وببعض الحوادث والمخلوقات. التي تعرض لهم فيمنعهم التشاؤم والتطير من المضي لمقاصدهم أو يحفظ لهم عزما وإرادة على المضي لحاجاتهم بالتطير إذا رأوا أو سمعوا ما يظنونه مؤثرا بالنجاح فأبطل الله الإسلام أبطل الله عز وجل أبطل الله في الإسلام هذا التشاؤم فأبطل الله عز وجل في الإسلام هذا التشاؤم وهذا التطير بجميع صوره فجاء الإسلام بالعقيدة الحق والتوحيد الخالص وأوجب التوكل على الله الذي بيده كل شيء وعلق القلب بالخالق المدبر عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك رواه أحمد قال اكرمه كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم خير خير فقال ابن عباس لا خير ولا شر فأنكر, فأنكر عليه لألا, لألا يعتقد تأثيره بالخير أو الشر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل وهو الكلمة الطيبة فيسر بذلك ولا تؤثر في عزمه فعلا او تركا لان الفال فيه حسن ظن بالله تعالى وهو عمل صالح بخلاف سوء الظن فهو محرم والهامه طائر من طيور الليل كانوا يتشائمون بها اذا وقعت على الدار قال الرجل نعت الي نفسي وكانوا يتشائمون بشهر صفر فابطل الاسلام, فأبطل الإسلام هذا كله فأبطل الإسلام هذا الاعتقاد الباطل كله ووجه القلوب إلى الخالق البارئ الذي له مقاليد السماوات والأرض وأوجب التوكل عليه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الطيره فعن عبد الله بن مسعود مرفوعا الطيره شرك والطيره شرك رواه أبو داود والترمذي وأما العدوى التي نفتها الاحاديث فمعناها انتقال المرض بطبعه وذاته من المريض الى الصحيح بالمخالطه كما يعتقدوا اهل الجاهليه ويقطعون باصابه السليم بالمرض من المريض لا يلتفتون الى مشيئه الله ولا يردون الاصابه الى اراده الله فأبطل الاسلام هذا الاعتقاد الجاهلي ورد الاسلام الامور كلها الى الله تعالى وإلى مشيئته وإرادته فما شاء الله كان وما لم, يشاء لم يكن وقد يشاء الله وقد يشاء الله تعالى أن يجعل مخالطة المريض للصحيح سببا في حدوث المرض للصحيح وقد يشاء الله أن لا يتضرر الصحيح بمخالط بمخالطة المريض فالصحة والمرض كل منهما بقدرة الله تعالى علي بن مسعود رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعدي شيء شيئا فقال اعرابي يا رسول الله النبة من الجرب تكون بمشهر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها رواه أحمد والترمذي وأما الأحاديث وعما الأحاديث التي تتضمن اتقاء أسباب الأمراض فليس في شيء منها إثبات العدوى ولا تدل على وقوع العدوى بطبعها وإنما تتضمن هذه الأحاديث البعد عن أسباب الشر, أسباب الشر والضرر إذا كان, في إذا كان الإنسان في عافية كما أن الإنسان مأمور ألا يلقي نفسه في النار. ولا بي ولا يشرب السم ولا يبيت على سطح لا تحذير عليه إلى غير ذلك مما فيه ضرر مما هو منهي عنه فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورد, لا يورد ممرض على مصح وقوله صلى الله عليه وسلم وفر من المجذوم كما تفر, كما تفر من الأسد رواه أحمد والبخاري وتعليقا وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تقدموا عليه وإذا وقع البلد وانتم فيه فلا تخرجوا منه رواه البخاري فهذه الأحاديث وامثالها ليس فيها إثبات العدوى بطبعها وإنما بقدرة الله تبارك وتعالى قد يجعل الله عز وجل المخالطة سببا في مرض الصحيح وإنما تتضمن اتقاء أسباب الشر والضرر وفيها سد أبواب الشيطان التي يدخل منها على الإنسان فيضر عقيدته ويتسخط القدر فيقول لو اني ما فعلت هذا لما أصابني كذا وعما من قوي وأما من قوي وكمل توكله على الله فهو على خير في جميع أحواله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن الأسباب المباحة التطعيم الذي ثبتت منافعه ضد بعض الأمراض وانتفت مضاره في الحال والمآل ومن الأسباب المباحة الحجر الصحي والتوكل على الله أكمل لحديث السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وقد شاهدنا وقد شاهدنا وقد شاهدنا, وقد شاهدنا نحن وغيرنا من خالط من أصيب بالجدري وأكل معه ومن أصيب بالحصبة وهي من الأمراض المعدية بإذن الله فلم يصابوا بشيء من ذلك وشاهدنا, وشاهدنا في حج هذا العام سلامة الحجاج وعافيتهم ولله الحمد من الأمراض الخطيرة التي أرجف بها بعض الناس وسلامتهم فيما مضى من أعوام الحج وعافيتهم وسيعافيهم الله عز وجل ان شاء الله فيما يستقبل فقد ادوا فقد أدو حجهم بطمانينه وسكينه ويسر وسهوله وامن وايمان وتيسر ارزاق ورعايه صحيه ووفر خدمات وتحقق حاجات لهم من الله تبارك وتعالى فلله الحمد على ذلك كله ولله الحمد على ان جعل ولاه امر هذه البلاد ومنائ على الحرمين الشريفين يسعون لكل ما فيه راحه الحجاج والمعتمرين والزائرين وتيسير امورهم والاخذ على يد كل من يريد على يد كل من يريد بالحج سوءا وسيجدون ذلك في صحائبهم عندما يجزي الله المحسنين عندما يجزي الله المحسنين ولكن ولكن ولكن قد ساء المسلمين لساءه عظيمه وشد عليهم وكدر صفو سرورهم ما قامت به فئه المتسللين عبر حدود المملكه العربيه السعوديه في الشهر الحرام فسفكت الدم الحرام وأخافت الآمنين وظنت هذه الفئة أنها ستحقق بعض أهدافها ولكن الله تعالى بمنه وكرمه وقاشرها ورد على وردها على اعقابها خائبة نسأل الله تعالى أن يطفئ فتنة هذه الفئة المتسللة المعتدين وأن يقف شرهم ويذحرهم في عافية في عافيه لجنودنا وحفظ لحدودنا وأمن للمواطنين في الحدود وأن يتقبل المقتولين من الجنود في الشهداء فإنهم قاتلوا عن الدين وحوزة الإسلام وأن يرد المفقودين سالمين وأن يحسن عزاء قادم الحرمين وولاة الأمر ولو المقتولين بالدفاع في, في من دافعوا عن حوزة الإسلام وماتوا برس الله عز وجل ان يغفر لهم وان يعيد امننا بالله وأن وان يحفظ لنا امننا واستقرارنا وفي هذه الساعه المباركه ندعو بالعزاء والمغفره لمن لمن لقوا ربهم يوم الاربعاء الثامن من هذا الشهر بسبب السيد فأحسن الله عزاء خادم الحرمين الشريفين فيهم وأحسن الله عزاء ذويهم وجميع أقربائهم وأجارهم في مصيبتهم وعوض الموتى في حياتهم جنات النعيم وأحسن الله عزاء ولاة الأمر فيهم والصبر مركب المؤمنين قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختار فخور بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد اذ وقوله وقول القويم قول قول هذا واستغفر الله لي ولكم لشا المسلمين من كل ذنب ويستغفر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العلي العظيم واشهد ان نبينا وسيدنا محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الامين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله حق التقوى وتمسكوا بالاسلام بالعره الوثقاء عباد الله بادر بالأعمال الصالحات وهجر المحرمات يا من حج بيت الله الحرام احفظ حجك من المبطلات وزكه بالطاعات يا من وشك الصيام عرفات لا تأتي من القباح ما يوجب حرمانك من الخيرات يا من قدم قربان الأضحى وصلى مع المسلمين قد أصبت خيرا كثيرا فتزود اليوم الممات قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطل أعمالكم وعن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقلة حيثما كن وأتبع السيات الحسنة تمنحها وخالق الناس بخلق الحسن عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم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 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا اللهم ارض عن الصحابه اجمعين وعن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم ارض عن منك وكرمك ورحمتك ارحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وابير الفقراء الكافرين اللهم صل دينك وكتابك وسنه نبيك يا رب العالمين يا قوي يا عزيز اللهم أظهر أنوار السنة اللهم أظهر اللهم أظهر أنوار السنة في كل مكان يا رب العالمين وفي كل زمان اللهم يا رب العالمين أبطل البدع، اللهم أبطل البدع وأذل أهلها يا رب العالمين، واجعلنا ممن ترنا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بإحسان، إنك على كل شيء قدير، اللهم أمينا في أوباننا وأصلح اللهم ولا تأمورنا، اللهم ألبنا قلوب المسلمين، اللهم يا رب العالمين خلنا والمسلمين إنك على كل شيء قدير، اللهم في لمواتنا وموات المسلمين، اللهم وفق اللهم وفق ولي أمرنا إمام المسلمين اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم وفقه لوداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين اللهم انصد به دينك اللهم اجمع به كلمة المسلمين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وأصلح له بطانته اللهم عينه على ما تحب وترضى وعلى ما فيه الخير للاسلام والمسلمين والبلاد والعباد اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى اللهم وفقه لهداك واجعل العمل في اللهم وفق النائب الثاني لما تحب وترضى ولما فيه الخير والعزج الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار إباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثار ذي القربة وينعف الحشاء والمؤكر والبغي يعودكم العالة الذكرون وعهد الله إذا أعادتم ولا تنقضوا الإيمان وبالتوكيد وقد جعلتم الله عليكم كبيلا إن الله يعلم ما تفعلون ونذكروا الله العظيم الجليل أذكركم واشكروا على نعم يزدكم وذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون